ولا تنفع الشفاة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ما باطل ربكم قالوا الحق, قالوا الحق وهو العلي الكبير وما أرسلك إلا كاف فتلم نات بشير ونذير بشير